119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 111. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم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 فإِذَا لَيتُم ال الذيَّذينَ كَفَرُوا فَضَر بَرْضِ قَابِحََّ إِذَا أَخَنتُمُهُم فَشُدُّ الْوثاقَ فَإَّا مَنَّا بَعْد وَإَِّا فِدَا أَن حتىَ تَضَع الحَبُْ أَزَارهَا ذَلِكَ وَلَشَاءُ اللَّهُ ل تَصرَ مِنْهُم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 111. وينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم 112. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم 113. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 117. كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يوعد المتقون 118. فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 وَمِنْهُم مَْ يَسْتَمعُ إلَْكَ حتىََّ إذَا خَرَجُ مِنْ عادِك حتىََّ إذَا خَرَجُ مِنْ عادِكَ قالَاوا لَِّذ نَأُوتُعِلمَمَاذاَا قَالَأَلِفَ أُلائِكَ الذيينَ قَبَ اللهَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُ أَهُوأَهُم وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فَإذاَا أُنزِلا سُورَةُم مُحكمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأيتَ الذينَ فِي قُوبِهِم م رَب رَأيتَ الذينَ فيِي قُلُ بِهِمَّ رَضظُرونَ إلَيكَ نَنظررَ الْ المَغْش عَلَيْهِ مِن المَوود فَأَلَا لَهُم طَاعتُ وَقَول معروف 111. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن فِي في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها